مَا وَنَنتُم أَيقُوجُ وَبَنُّ أَهُم مَا لِعَاتُ حَصُولُهُم مِنَ اللَّ فَأَلْتَهُم اللهَّهُ مِن حَيثُ لَم ي يَحتَصبُ وَقَذَ فَفِي قُلُ بِهِمُراء بَُخَربونَ بُيوتَهُم بأَيدهِم فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلال عذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار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 ما قطعتم من ليلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله فما أوجهتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاق سَبِيلَ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ رَبُّكُمْ فَاَنْفِقُوهُ وَمَا لَكُمْ مِنْ عَمَلٍ فِيهِ مِنْ نَفْعٍ إِنَّ اللَّهَ شديد للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون وََّذينَ كَبَو وَأُدَّارَ وَالإِمَانَ مِن قَبِلِهِم يُحبُّونَ مَنْ هَا جَرائِ لَهِمْ وَلَا يَجِونَ فِي فُدُورِهِم خَاجَةَم مِمم أُتُ وَيُؤسِونَ عَلَ فُسِهم وَلَوْ كَلَ بِم خَصَاقَ وَمَا يَعْلَمُهُ قَشَرُ نَفْسِي فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ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 لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم وَلَئِن قُوتِلوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثم لَا يَنصُرُونَ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا فَقَوْلُ لا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى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 كَمَا فَأَلِ الشَّيْطَانُ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَكَانَ عَاقِبَةُ مَنْ فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لرجو واتقوا الله بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي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 يسَمب ببحُلَهُ م في السَّم وَنتِ وَ الأض وَوه